ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنتين أما اشتملت عليه أرحام الأنتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 ولا اجد فيما اوحي الي محروما على طاعم يطعم قائم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحم خنزير أَوْ لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به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 ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ